لَم نَّخُللُكُم مِ مائِ مَْهِيب فَجَعَناهُ فِي قَرارٍ مَكِيب إِلَ قَدَرٍ مَ عَلُم فَقَذَرنَا فَنِعمَّ قَادِون وَإلُ يَومَئِذِ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا في دار واتي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ إِنْ طَرِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ إِنْ طَرِقُوا إِلَى ظِلٍّ فِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لَا ظَلِيلَ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالقَصَفِ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 قُلْ وَاشْرَبُوا هَنِيئًا إِذْ مَا قُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ قُلْ وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مجرمون